يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ السَّبِيعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقِ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ طَارَتْ مَعِيشَتُهَا فَاتْرَكَ مَسَاكِنَهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نحن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 وَمَا أُوتتُ مِْ شيءَيئم فَمَتَع الحياتةِ الدُّنْيا وَزينََةُهَا وَمَاعٍ دَو اللهَّهِ خَيُون وَأَبَ قاء فَلَ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 أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبون هُ وَرَأوُ العذَابَ لَ أنهُم كَوا يَهتَّدُون وَيَوْمَ يُونَادِيجِم فَيَقُلُ مَاذاَا أَجَبَتُمُسَلين فَعمِيَتْ عَلَيهِمُ الأنبَاءُ يَومَائِذٍ فَهُم لا يَتَسَ فَالِحَ نَفَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 قُ الأأَرأَيتُم إِ جَ الله عَكُ الليلَ صَمدًا إ يَومِ القامَةِ مَن إلَابُ وَيرُ اللَّ يتكُم بِضائٍ أَفَل تَسممَعُون قُل الأرَأَيتُم إِن جَلَ الله النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته